بوك تو تيب بانو ثلاثة وخمسون, انا وخمسون المحلات المحلات عامرا اكتا کهالار جينيشير دوكان خدشي نبحث عن محل أدوات رياضية نبحث عن محل أدوات رياضية أمر اكتا قوشاير با مانشير دوكان خدشي نبحث عن ملحمة محل جزارة نبحث عن ملحمة أمر اكتا أشدير دوكان خدشي نبحث عن صيدلية نبحث عن صيدلية امرا اكتا نريد أن نشتري كرة قدم نريد ان نشتري كرة قدم امرا سالامي نريد ان نشتري مارتاديللا نريد أن نشتري مرتدلة سلامي أمرا أشد كنت جاي نريد أن نشتري أدوية نريد أن نشتري أدوية أمرا أكتا فوتبال كينار جنو أكتا خالار جينيشير دوكان خدشي نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم نبحاث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم آمرا سالامي كنات جنو اكتا كوشهير با مانجشير دوكان خدشي نبحاث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي نبحث عن ملحمة لنشتري আমরা ওষুধ কেনার জন্য একটা ওষুধের দোকান খুঁজছি লিন আমি একটা গয়নার দোকান খুঁজছি মাহালি মুজাওয়ার ابحث عن محل مجوهرات عمي اكتا عن استوديو تصوير ابحث عن استوديو تصوير عمي عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات আমি আসলে একটা আংটি কেনার পরিকল্পনা করছি আমি আসলে একটা ফিল্মের রোল কেনার পরিকল্পনা করছি আমি আসলে একটা পরিকল্পনা করছি আমি একটা আংটি কেনার জন্য একটা গয়নার দোকান খুঁজছি মু لأشتري خاتم أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم আমি একটা ফিল্মের রোল কেনার জন্য একটা ফোটোর দোকান খুঁজি أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم আমি একটা কেক কেনার জন্য একটা কেকের দোকান খুঁজছি আবহাসু আন মাহালি হাল লি তর্তা তোর আবহাস মহল হাল লি আস্তর তর্তা